Book 2 36 36 36 سازوغادو المواصلات العامة القريبة المواصلات العامة القريبة سادارس اوتوبوسيس غاتشيربا اين موقف الباص الحافله اين موقف الباص <تصفيق> أي اوتوبوسي باص الذي يذهب إلى وسط المدينة؟ أي باص الذي يذهب الى وسط المدينه روميلي خازيتوندا ويمغزا خط الذي ينبغي أن اخذ خط الذي يجب أن هل ينبغي أن أبدل الباص في السفر؟ هل يجب أن أبدل الباص في السفر؟ saat ينبغي أن أبدل أين يجب أن أبدل الباص؟ راغيرس بكم تذكرة السفر بكم تذكره السفر رامدني گچيريبا كم عدد محطات التوقف حتى وسط المدينه كم عدد المحطات التوقف حتى وسط المدينة؟ اكوندا چابرزانديت ينبغي أن تنزل هنا يجب ان تنزل هنا ينبغي أن تنزل من الخلف يجب ان تنزل من الخلف متر الشج ما ترب خط شة المتر التالي سيصل خلال خمس دقائق. المترو التالي سيصل خلال خمس دقائق. الشمدكي ترامواي أتزود شموة. الترام التالي سيصل خلال عشر دقائق. الترام التالي سيصل خلال عشر دقائق. الشمدكي أوتوبوس تختمة ستشموة. خلال عشر دقيقة الباص التالي سيصل خلال 15 عشر دقائق غاديس متروس بولوماتاريبلي متى يسافر اخر مترو متى يسافر اخر مترو روديس ترام متى يسافر آخر ترام؟ رودس قادس بولو آتوبوسي متى يسافر آخر باص؟ متى يسافر آخر باص؟ كا بيلتي هل معك تذكرة سفر؟ هل معك تذكرة سفر؟ بيلتي آر أرمكس لا لا يوجد معي تذكرت سفر لا ما معي ما جاند خد إذا عليك أن تدفع غمة إذا عليك أن تدفع غمة.